قال الزمخشري في الكشاف والمخلقة المسواه الملساء من النقصان والعيب يقال خلق السواك والعود إذا سواه وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلقه املس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم انتهى منه وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب تقول العرب حجر أخلق أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء وصخرة خلقاء بينه الخلق أي ليس فيها وصم ولا كسر ومنه قول الأعشاء قد يترك الدهر في خلقاء راسية وهيا وينزل منها الأعصم الصدعة والدهر في البيت فاعل يترك والمفعول به وهيا يعني أن صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم فيكسرها ويوهيها ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال فينزلها من معاقلها ومن ذلك أيضا قول ابن أحمر يصف فرسا وقد أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور بمقلص درك الطريدة متنه كصف الخليقة بالفضاء الملبدي فقوله كصف الخليقة يعني أن متن الفرس المذكور كصخرة الملساء التي لا كسر فيها ولا وصم وهو من إضافة الموصوف إلى صفته والسهم المخلق هو الأملس المستوي قال مقيده عفى الله عنه وغفر له وهذا القول هو اولى الأقوال بالصواب فيما يظهر لي لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن وسلامته من التناقض والله جل وعلا أعلم وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة لنبين لكم أي لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت وعلى كل شيء لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانية مع ما بين النطفة والتراب من المنافات والمغايرة وقدر على أن يجعل النطفة علقة مع ما بينهما من التباين والتغاير وقدر على أن يجعل العلقه مضغة والمضغة عظاما فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق كما هو واضح وقوله لنبين الظاهر أنه متعلق بخلقناكم في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية أي خلقناكم خلقا من بعد خلق على التدريج المذكور لنبين لكم قدرتنا على البعث وغيره وقال الزمخشري مبينا نكته حذف مفعول لنبين لكم ما نصه وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط به الوصف انتهى منه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى اي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها من الأحمال والاجنه إلى أجل مسمى أي معلوم معين في علمنا وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين والأجنة تختلف في ذلك حسب ما يشاؤه الله جل وعلا فتارة تضعه أمه لستة أشهر وتارة لتسعة وتارة لأكثر من ذلك وما لم يشا الله إقراره من الحمل مجته الأرحام واسقطته ووجه رفع ونقر. ان المعنى ونحن نقر في الارحام ولم يعطف على قوله لنبين لكم لانه ليس عله لما قبله فليس المراد خلقناكم من تراب ثم من نطفه لنقر في الارحام ما نشاء وبذلك يظهر لك رفعه وعدم نصبه وقراءة من قرأ ونقر بالنصب عطفا على لنبين على المعنى الذي نفيناه على قراءة الرفع ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعده ثم لتبلغوا أشدكم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم نخرجكم طفلا أي وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئ ذلك الجنين خلقا آخر فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين لوضعه في حال كونه طفلا أي ولدا بشرا سويا أيها المستمع الكريم سوف نستكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته